وَكِيلَ لِلَّذِينَ تَطَوَّعُوا أَن يَذلُونَ الَّذِينَ فنوفي هذه الدنيا حسنة ولا دار الآخرة خيب ولا نعم جنات عالمي يدخلونها جنات عالمي يدخلونها تجري من تحتها لما تغر فيها ما يشاء كذلك يجزي الله المتقين زینا ستاور وقيل للذين اتقوا ما أنزل ربكم قالوا خيرا في في هذه الدنيا حسنه ولا دعوا وَإِنَّ أَمَانَتَ الْوُثُقَى تَرِثَتْهُمْ وَأَنْكُ وَلَنُرِيَنَّ مَا دَاوُونُ تَثِينُ تيهالان مع لا قومي Thou art يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وَالَّذِينَ لَذِينَ تَقَوَّمَا أَنْ يَغْلَوْنَ قَالُوا قَيِّرَا لِلَّذِي أحسن في هذه الدنيا حسن ولا دار الآخرة خريب ولا نعم نا تعدنی یدخلون ها تجری من تحت علا مديك اجل الظلم تكيمان الذين يتوهمون ما باء اي وكيل للذين استقوا ما باب أنزى ربكم قالوا في هذه الدني حسن ولذاور آخرة ولنعم ذاور متكين جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا ذِكْرَى مِنْ سَعَتِهَا مَنْ دهینا یاد سلام